بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأرض والسماء على السراء والضراء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد الشفعاء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه النجباء أصبح الذكر الهجرة المباركة نبراسا يضيء لأجيال الأمة طريقها يستمدون منها الشجاعة والبطولة والتضحية ومن قصص هذه الهجرة أن أحد الأشخاص كان له دور كبير في حماية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأعداء المتربصين بهم فمن هو؟ إنه سراقة بن مالك بن جعشم والذي رأى من الآيات البينات الدالات على صدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان ذلك دافعا له ليحمي النبي عليه السلام ويغيب خبره عن المشركين اللاحقين به فلنبقى هذه الدقائق القادمة مع قصة هذا الإنسان وكيف هذا الله قلبه للإيمان فأسلم ولله الحمد هبت قريش ذات صباح وجلة مذعورة فقد سرى في أنديتها أن محمدا قد غادر مكة مهاجرا تحت جنح الظلام فلم يصدق زعماء قريش النبأ واندفعوا يبحثون عنه في كل دار من دور بني هاشم ويطلبونه في كل بيت من بيوت أصحابه حتى أتوا منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فخرجت إليهم ابنته أسماء فقال لها أبو جهل لعنه الله أين أبوك يا بنت فقالت لا أدري أين هو الآن فرفع يده ولطم خدها لطمة أهوت بقرطها على الأرض وعاد يجر أذيال الخيبة وراءه لعنه الله هاجز عماء قريش حين أيقنوا أن محمدا غادر مكة وجندوا كل من لديهم من متتبعي الاثر لتحديد الطريق الذي سلكه ومضوا معهم يبحثون عنه فلما بلغوا غار ثور قال لهم قفات الاثر والله ما جاوز صاحبكم هذا الغار وبالفعل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في داخل الغار حتى إن الصديقة رأى أقدام القوم تتحرك فوق الغار فدمعت عيناه فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم نظرة حب ورفق فهمس الصديق قائلاً والله والله ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك مكروها يا رسول الله فقال له الرسول الكريم مطمئنا لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا أي ناصرنا فأنزل الله السكينة على قلب الصديق وراح ينظر إلى أقدام القوم ثم قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موطئ قدميه لرآنا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما أن يحفظهما وينصرهما وهنا سمعافة من قريش يقول للقوم هلموا إلى الغار ننظر فيه فقال له أمية بن خلف ساخرا ألم تر إلى هذا العنكبوت الذي عشش على بابه والله إنه أقدم من ميلاد محمد غير أن أبا جهل قال واللات والعزة إني لأحسبه قريبا منا يسمع ما نقول ويرى ما نصنع ولكن سحره غطى على أبصارنا على زعمه بيد أن قريشا لم تنفض يدها من أمر العثور على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تتراجع عن ملاحقته فأعلنت في القبائل المنتشرة على طول الطريق بين مكة والمدينة ان من يأتها بمحمد حيا او ميتا فله مئة من اغلى الابل وكان سراقة ابن مالك جالسا مع قومه في ناحية تسمى قديدا قريبة من مكة فإذا بمبعوث من مبعوثي قريش يدخل عليهم ويذيع فيهم نبأ الجائزة الكبرى التي بذلتها قريش لمن يأتيها بمحمد حيا أو ميتا فما كاد سراقة يسمع بالنوق المئة حتى تطلعت إليها أطماعه واشتد عليها حرصه ولكنه ضبط نفسه فلم يفه بكلمة واحدة حتى لا تتحرك أطماع الآخرين. وقبل أن ينهض سراقة من مجلسه دخل رجل وقال والله لقد مر بالآن ثلاثة رجال وإني لا أظنهم محمدا وأبا بكر ودليلهما. فقال سراقة بل هم بن فلان مضوا يبحثون عن ناقة لهم أضلوها فقال الرجل لعلهم كذلك وسكت ثم مكث سراقة قليلا حتى لا يثير قيامه أحدا ممن في الجلسة كيف سيخرج سراقة وماذا سيفعل هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج من بركات الهجرة المشرفة